أنا كنت قلت ما كانش أصدخ بس عرفه وعرف كمان كان اللي أصدخ لو ما عرفه وش أنا كنت قلت ما كانش أصدخ بس عرفه وعرف كمان كان اللي أصدخ على عموم وصلت رسالته في متأكده مش غيده ومش غريبه عليه لو حدسوا عني في مره بالتالي عامل كاني ما رفوش ولا شيء في سنين على امس bisa di luar teman kayak شكلي مفاين يا قدالهه هو قلت غلطه وغصب عنه ما خدش باله لو معرفوش كان ينفعين يا قدالهه هو قلت غلطه وغصب عنه ما خدش على امور وصلت رسالته في انت مش كرمش مش ومش أو لو حتى صدقي في مرة بالتعا عامل كأني ما رفوش ولا أي شيء على موم وصلت رسالة. لو ما رفوش أنا كنتي قلتي ما كنش رصتك بس أرفو أرف كمه كمه